mm -hmm. لَمْ يَجِدْكَ أَحَدٌ فعزتت أن الشرح لك قدرت فأما اليتيم فلا تقنى الله أمم إلى <تصفيق> الله وكان للذين امنوا قوم ضال وكان فإنما qua Em Namú لن قعدوا إخوانا لن فَكُنْتُ أَقُولُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ التَّكْفِيرَ أَحْكَمُ مِنْ سُمٍّ نَارُ فَمَا نُكَرِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ أَلَيْمِ